إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض أ ر ض ف ق ل و ا ب رب ن ا السماوات ا ر ل و أ لن ندعو من دوني إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا شططا هؤلاء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 ي شركه ل م ربكم من م ر ح ت ويهيئ لكم من أمركم من م ف ق ا ل ت د ى شركه عن ف ه م ذات ا ل ي م ي ن وإذا غ ر ب ت ت ق ر ض ه م ذات ا ل ش م ا ل و ه م في ف ج و ة م ن ه ذلك م ن آ ي ا ت ه ذا ع ي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 لا تستفت فيهم منهم أحدا ولا ت س ت ت ف ف ي ه م م ن ه م أ ح د ا و ل ا ت ق و ل ن ل ش ي إني ء ف ا ع ل ذلك و د ا إ ل ا أن يشاء ا ل ل ه و ا ذ ك ر ربك إذا ن س ي ت وقل عسى أن ي ه د رشدا ي ي ربي ن من لأقرب هذا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 واتل ما اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل, لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أ ا ص ب ر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا ت ع د عيناك ع ن ه م تريد زينة ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ل ا ت ط ع من أ غ ل ن ا ق ل ب ه عن ن ذ ك ر ا و ا س ت ب ع ه ل ا وكان أ م ر ه ا وقل الحق م ن فمن ربكم ش ا ء ف ل ي ؤ م ومن ن ش ا ء ف ل ي ك ف ح إ ن ى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 م ن نطفة ثم س و ا ك ر ج ل ا ل ك ن هو ا ل ل ه ر ب ي و ل ا أشرك ر ب ب ي أحدا و ل و ل ا إذ د خ ل ت جنتك قلت م ا شاء ا ل ل ل ه ا قوة إ ل ا ب ا ل ل ه وترني انا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك ويرسل عليها, حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 موسوعه أ و النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ض ن الحسنى ويوم يقول ا ل موسوعه النابلسي ي م ي ت ج ب و ا ل ه م و ج ع ل ن بينهم ا و م م الاسلاميه ن و ق ع ا و ل م ي ج د و ا ع ن ه ا م ص س ف ا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 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم, اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 موسوعه النابلسي ل ل ع ل ى م ا ل م تحط به ب خ ر ا قال س ت ج د ن ي ه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 تتخذ فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و أ م ا من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى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 جهنم للكافرين م و س قل ه ل ننبئكم ب ا ل أ خ ز ي ن أ ع م ا ل ا ل ذ ي ن ض ل ل ع ي ه م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ه م ي ح س ب و ن ن أ ه م ي ح س ن ن ن و ص م ا ء الله الحسنى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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يبغون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إ ن م ا أ ن ا بشر